بسم الله الرحمن الرحيم سبح الله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وعلى ما يخرج من الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم وهو معكم أينما كنتم والله ما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الغبور يولج الليل في النهار ويولج النهار في النهار وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستقلتين فيه فالذين آمنوا لكم وأنفقوا لهم أجر كبير وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّعِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَمَدْ أَخَلَ مِيثَاكُمْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ هو الذي ينزل على عهده آيات بين ذلك يخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم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 وكلا وعد الله حسنا الله ما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله ترضى الحسن سيطاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم واشرعكم اليوم جنات تجري من تحتها الأزهار الصالبين فيها خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين هاما نقولونا نمس باسم سوركم قيل ارجعوا وراءكم فانتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب فعطبه سير الرحمة وظاهره من ابنه العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا أنا ولكنكم فتنتم أنفسكم ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربستم وارتبستم وغرفتم الأمان وغرفتم الأمان حتى جاء الله وغرفتم بالله الغروب فاليوم لا يؤخد كم خديئة ولا من الذين كذرو مأواكم النار هي مواجهكم وبعشر المصير ألم يعني الذين آمنوا أن تخشى قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحسن ولا يكون كالذين أُوتوا الكتاب من قبل طال عليهم الأمد وطال عليهم الأمد فقشت قلوبهم وكثير منهم كاسقون اعلموا أن الله يخيي الأرض بعد نوتها قد بيتنا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأكرقوا الله قرما حسنا طاعة لهم ولهم كريم والذين آمنوا بالله ورسله هم الصديقون والشهداء عند ربي والشهداء عند ربي لهم هجرهم ونورهم والذين كفروا تلبو بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يعلمون أنما الحياة الدنيا لعنة وله وزنا. وزينت وتفاخر بينكم وتكاثرت في الأبوان والأولاد كما تري غيث عجب الكفار أنتم هيجوا تراهم صرّن ثم يكون فظاً وفي الآخرة عذاب شديد ومطر من الله وريض ومن حياة الدنيا إلا متاع. تابقو إلى نعفرة من ربكم وجنة أرضها تعرض السماء والأرض تعرض السماء والأرض عهد الذين هم ورسله ذلك فرض الله وتيما إشآء والله ذو الفضل العظيم. ما أصابني من مصيبة في الأرض ولا بي أمخسكم ولا في أنفسكم إلا في كتاب قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يفلح الكافرون الذين يذبحون ويأمرون ومن يتولى فإن الله هو الغميل الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا ما هم الكتاب والميزان أن يقوم الناس بالقصد وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي حزيز ولقد أرسلنا محمد إبراهيم وجعلنا في ذريته من موة والكتاب فمنهم مهتد فدير منهم فاسقون ثم قصينا على آثاره برسلنا وقصينا بعيش بن مريم فأتيناه الإنجيل واجعلنا في قلوب الذين استفعوه رأفة ورحمة ورهبانية ورهبانية لتدعوها ما كتبناها عليهم إلا افتراء رزوان الله فما رأوها حق آتينا الذين آمنوا منهم أجرهم كثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا استغفر الله وآمنوا برسوله يعطيكم كف ليلا من رحمته يعطيكم كف ليلا من رحمته ويجعلكم خرورا تبشرون به لكم الله غفور رحيم لأن لا يَعْلَمُ أَهْلُ الْكِتَابِ الكتاب أن لا يقدمون على شيء اللَّهِ فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتي بي من يشاء والله